إِن شَاءَ لَخَسَفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُزِقٌ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُمُّهَا شَهْرٌ وَرَبَاحُهَا شَهْرٌ